حاميم تنزل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض آيات للمؤمنين.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 تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفئك نثيم ويل لكل أفئك نثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم، وإذا علم من آياتنا، وإذا علم من آياتنا شيئاً اتخذها زوّا أولئك لهم عذاب مهين، من ورائهم جهنم ولا يغني. كسبوا شيئا ولا متخذوا ولا ما من دون الله أولياء.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 والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات ورزقناكم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بين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 اَمَّ حَيَاةَهُمْ وَمَمَاتَهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ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 أبينا تم ما كان حجتهم ما كان حجتهم إلا أن قالوا إلا أن قالوا إن كنتم صادقين وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا إلا أن قالوا اتوا بآبائنا إن كنتم صادقين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 تخسر المبطلون وترى كل امه جاثيه كل أمة تدعى إلى كتابها كل تدعى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُكُمْ رَبُّكُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ